لا يقيني اباح الله جل وعلا لنا الصيد في الصيد اذا سمينا الله جل وعلا واطلقنا ما نصطاد به ثم بعد ذلك لم ندرك ذلك المصطاد مما اباحه الله ولم نذكيه ومات باثر الصيد جاز اكله ولهذا لا بد من التسميه قبل إرسال الكلب المعلم أو قبل إرسال الصقر المدرب أو قبل إطلاق الرصاص مثلا في الصيد المعاصر فهذا كله ينبغي أن يحتاط له المهم أن تسمي قبل أن تبعث ما يصطاد لك إذا دخلنا على باب الصيد ندخل على باب